وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث ال28 حديث كلواتانيه سديدا رواه رواه أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي دا يرويان عن أبي نجي ابي نجيه صحابي كنيته اللي راهي كوريين نجيه سنه اللي ابن صاريا كنيته ثواب النجيه نجيه سنه ال ابن صاريا رضي الله عنه قالوا كني الصحابه سو رسول الله رسولك الله ناد وعديي صلى الله عليه وسلم موعدا وعدي موعدها سواجلت أي حفصتين منها من أجلها موعدها ترتيد القلوب قلبيالك أي حفصتين ودرفت أين إلي ميدين منها من أجلها موعدها ترتيد الأيون إن به أي إلي ميدين فقلنا وعنره يا رسول الله رسولك إله يوم كأنها موعدها آدنا وعددين ما موعدة موعدة من سبوترة يوعدين تيسع كلامة أياد مده فأوسنا النوات الدارة قالنا بروحه يلي أصيكم وننين دار دار ما بطقو الله إلهي عبسي بسانين دردارما دار ما والصمع والضاعة إنات اسمقشان ويصابع دانا وننين دار دار ما وإن تأمرا أمير بحينين قدو عليكم كوكين عبد كاسو. وإن تأمل أمير بعينين قدو عليكم كورك إن عبد أدون فإنه شأنية من يعيشكك إن أولاد منكم إذنك حالة ومنكم إذنك مدية هاي فصيرا اختلافا كثيرا فصيرا وغو أركضنا اختلافا استلاف كثيرا فربضا فعليكم لاسما بالسنة عنك الطريقة ذي وصنه الخرافاء خرافه الدريقه الدونه اللاسمه خرافه الراشدين هم سنه المهديين اولهنيه عبد قنين عليها سنه بس بالواجب غوسه تنق قنينه وياكم ومحدثات الامور اذنك يا وحنينك الديمه ديغا ارمها قبل دينك لوه سو وياكم ومحدثات الامور إذًا كيا وحان اني كل ديغا قرمها غبال لا فإن كل بدعه ما هي لدعاده ان الضلاله هو باب رواه ابو داوود ياوري وتمدي وقالوا قنيرم وقالوا خنير تمدي حديث واحد حديث حسن حسن وصحيح صحيح حديثا وحا وري صحاب الكنيدي سالرهدو ابي النجيه مرعي سنلرا الارباب ابن ساريا العرباط المصارية رضي الله عنه قال وحره العرباط المصارية وعدنا رسول الله رسول قال لك صلى الله عليه وسلم رسول قال لك أيان صلى الله عليه وسلم, وسلم نبقا وعد يي صحابات وليبا وعد ييال وقوى الراتب كهو خطوين كمعد ييد ييانا هيرو وعد يي مراركة غضب مارك الرسول كان نوعدي موعدة نوعدي موعدة سواجلت أي بغضين منها من أجلها موعدة دردت القلوب وقلبيها موعدة آذو حالده قلوبتي بأي عبسطة أيونا نوعدي صدا صدا الله أمري النبي صلى الله عليه وسلم إلها النبي أمري استكئن وعديه موعدة آذو حالده وعيدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إلها كيري النبي صلى الله عليه وسلم إلها كيري وعظهم واني وقل لهم واحد كترى هذا في انفسهم نفتوه قولا بليغا هذا الاضحى الدام او تفسير يا سامين يا راد كربا مركا سدا الى الله عليه وسلم ايو فرتوباي او ووعديه واعدين او اتو هلبا او ورثت إن la wacdiyo dadka oo hadba dadka ee imiga ee أي tul anbiyaaga ah ee nabiylka dakhle ay wacdiyaan waa dariiqada sawaab oo waa dariiqada nabiiga sallallahu alayhi wasallam laakin waxa muhiim in la ogaado dadka marka la wacdiinaa sifada nabiiga in sallallahu alayhi wasallam laqato oo waxay tahay wacdigow waxa waana mar walba kuma xal jirin mar walba ma waxdi jirin ee waxa weeye marku mar wacdiyo haddana dib ayuu u digi jira marka la xadrahiis badan loo qabo ayuu wacdi jiri rasuulki Allaah sababo hadalkiisuu saameynta loob yahay ilaa oo muuminiinta waxa weeye qulubtooda uu si ajeebi u saameeyna haddana chocte ka dib waana sidaas hadigii saxaabado oo saxaabada nabiga hadigaas ay عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود هو عبي جيري ومادبا وهو عبي جيري مالينتا قميصا بس marka qaar ah la hableen oo waxay ku jiraaydeen aba abdirahmaan oo wan jicelnaa yahadiiskaaga aad aanu jicelnaa waxan jiclaanahay maalinkasta inad na wacido maalinkasta na wacido fiil wa ka ماركاسوخيري ما يمنعوني ان احدثكم كل يوم الا كراهه ان املكم وخكري دي إي إيدي إيدي دي ما ان مال والبيرن وانيو اي وخا اني دي دييه وخا ما قياهم دبسان يا ان ان الدالي اوت كوداشان وعديده ما ان كوداشان مته النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابابا في واحد لو غدا المنافقين ويه وخا كوداله غور غور هلو كلفوغي هلو كلفوغي مارك اناد كو داشان فاستن كبا عبد الله المسعود ووييري ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقاولنا بالموعيده كراهه صامه علينا فصول الى الله عليه وسلم موعدا وانا غور غوري جيره وقتنا وعدي جيره دا ماكلو waxana sidaas uu yiri xasaabadiisu iney san ku daalin wacdigaa oo mar walba ay hiisa ayaga u qaban la wacdigay markaa taasu waa ab muhimad ab muhimad tahay waxa weyn hadaba intan qalabta wacdigooda hadana maqalkii wacdigooda hadana xishii wacdigooda deerriqad ee khilaafteenna nabiga wihi nabiga muhammad iyo sahabaadiisu ka baxayna wa lazmaka ina imanaya sabayna laan bay dad aanay dibsadan ka cararan weenada oo hadhow markii qofku wax intiga laba qof soo fariisato dibkaas adaa ka shaqeeyay ee ayuu ka ma shaqayn doq haylada dariiqada diilaafay ada dariiqada diilaafay weliga waxaa kala la rabaa qofku markuu waadininayeen inuu sanqeyray inuu sanbeyray oo waxa weeyaan uu xogaa feecan oo dadka ku filan tahay ان جرى من صم رقبتكم تلما ما يا نبي صلى الله عليه وسلم خطبتي صلاه ديسه رضي الله تعالى عنه وعليه فكانت الصلاه قصدا وخطبه قصدا دي كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا نبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ديس وهي هضخضحا متجابلنا ما هن ديرنا ما هن خطبه ديس وهي هضخضحا متجابلنا هدي النبي وك صلى الله عليه وسلم marka inaysan ka dheeran oo aan nasibka nasibu san shaytan ku kaaga yeelana raba الله عليه وسلم la yutil al maw'ida yawm al jumu'ah inma hiya kalimatu yasira kalimatu qudbala nabiy الله عليه وسلم marhabu faddigu berado shaytan nasibu yeelana dad ku deelaaya wa na'aya marka mas'alatu رسول كان نواعد ييه صلى الله عليه وسلم ونواعد ييه موعدة ووحو نواعد ييه موعدة موعدة, موعدة, موعدة سوى جلد أي لعب سطين منها من أجلها موعدة درادة القلوب وقلبيالك ووذرفت أي إلميدي منها من أجلها موعدة درادة, درادة القيون وإنطحينا أي إلميدي تأصنا أيضا نواصفك لك ووحو ينواعدك إياك اللواعدين اللبادة بكوت على اللقضة وحيطة طفقة وعدين اللف تركيسة إنو أجيكسدو الفاظ ومناسبة موضوعات موضوع ومناسبة هذا موضوع لك حضل اليو وحوي ينس قاب دارين له ووهد له قاب أو دارين له وصامين له ووهد له ووهد له ووهد له ووهد له ووهد له ووهد له حي لنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثافة كسوغان مسلم يقير كيس بيواريان من حديث جاد إذا خضب وذكر ساعة ما بيقى صلى الله عليه وسلم مركع خطبين يا ساعة قيامها تشاهده اشتد خضبه على دي ساعة كاترته وعلى صوته حدكي سنكر أيها قادمة وحمرت عينه انده سنوى القدودات كأنه مندير جيش واحد من داعين انه قدقه أوليها صباحكم ومساكوا ورعاله وإن صغل ورصباحكم نصغل أحدهم انه لا يهدمون ee sibeerida oo meher digreen nabiga sallallahu alayhi wasallam taas marka wasfada laga rabo qofka waajib ka ah oo dadka waaninaya inuu qab وخاو ثلاثه اولديديه ان قفكه واحد كان دك قنوتودو كجل ان سيرا بين ابورقه موضوعاته احاديث موضوعاته بين ابورقه فايلكاسو كذاب كناخونا سيده نبيو صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب حديثو اوغي انه بيني قفكه يووريه فهو احد الكاذبين لبدا بيناله ميد كميناوي بينالي هوو دجيه حديثكه يا بينالها هداشكه هداك وشيغي marka waarin qatar aq woli baana degona sallallahu alayhi wasallam khiri qaf ka ugu been abuurta isagu oo ha man kadaba calayna mutaamidan faliyatabawa faliyatabawa maqadahu minna qaf ka ugu been abuurta isagu oo naartu bos kulayahudiyar garu marka hadis been abuur ah oo mowduu'a ila ummad ba u sheegtaa waa xaran wey waa xaran ilaah هذا أمده أشيغي وآد كده يدو بانتاس سيان إلهي كون مارين مارك النبي صلى الله عليه وسلم وعده و تأثير بضان له أيواني تاس واحيك الله قلوبة صحابة سيدي قلوبة صحابة سيدي وغد تأثير جرته وعده إياه وانه تاس أيه قلوبة صيدا تاس أيه قلوبة صيدا وانا صفادها دمؤمنين تإلهي كو أماني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هؤلاء وجلت قلوبهم وإذا طريد عليهم آيات زادة إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مركا المؤمنين تصفض إسكاليهم ويضاد كمركا لو وعدين قلوب تود أي عفصته وهو ينوى أمانوه إلى سبحانه وتعالى وكو أماني أمضه وإذا صمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينه تفيد من الدمع حزنا ما... تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق marka qofka marka la weeniyo inuu ilimeeyo hulumtiisu cabsato waa sifam mu'miniin toileeyee oo amaan mudan weeye raataasna raqotsaida qulubti sahaba qimaha ay leeyahay iyala cabsiga ku jiray taaf ay موعدا تنيونا وعلي موعدا راس لا يعصى منها مراجل هايدا ترددت القلوب في قلبيالقا وذرفت عينا الا منها من اجل هايدا ترددت القيون ان بها فقلنا يا رسول الله رسولك الى يوم كانها موعدا وابن وعدي وحد موعده موعده موعدئ مدثوتين يا وانتي سوكله قرب وبتقتر يوم سو لبي وعدينتي سوكلات موعده, موعدة wa waxa lagu soo yahay qofka markuu tagayo oo uu faaruqayo dadka oo adu xaal beer dadkaas uu jicil yahay banay u tahay ayu gu sheega marka sidii qofna faaruqaya ayuu egtahay moocidadaabu sidaas ay ku yiraahdeen taas marka ay wa hawayan marka uu qabka weenaagsan u tageeyo ina tirado ii dardaaran ama abuu afsaf raaydo mar walba ii dardaaran ma ahaan laakiin markii abuu ganaa tageeyo masuuka ay tageeyo oo dam aan dareemto ina tirado ii dardaaran taas weeye inay tahay hadii saxaabada no عذاب تي سي عقاب تي سا غاشان ka samaysata aqwa maakhuda min alwiqaaya gashana laga keenay in aad caabta alle iyo carada alle iyo uquuboyinkiisa gashan ka samaysata gashana waxaa laga samaysaa wa intithal awamrihi wajtanab nawahi in aad awamirti sana qaadato oo waxyaalaha allah uu ku amraysi laaytay uu samaydo waxyaalaha allah ka reebayna sidee تاسو هي تقوذي مركا إلهي على تيسي على ذي سقاشان كاسميسة تاسو الدردارمي تقوذنا ووصية الله للأولين والآخرين وطردارا كإلهي وطردارمي أمبيه هرئ إيه أمدها الضمبي انتبع ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله مركا تاسو النبي الدردارمي صلى الله عليه وسلم ويقول كلا الدردارمي والصمع والضاء إنه بسمقشان وضيسة الدهداء إن هذا مقشان وضعك والله تلو مورك وما دحديه نئا هذا هو مقشان لن يكون هذا مقشانا كذلك هذا هو الحافظ ابن الرجب الحافظ ابن الرجب رحمه الله تعالى دردارا دار كان نبي صلى الله عليه وسلم ودردار ماي وحوية سعادة الدنيا والآقرة ايه كو شفته مد لبان تأدون ايه لبان تآقرة Lavada ka kafara taeveda ui. Livend edun. Ja livend akiro. Lavada ka agiada kafara taeveda ui. Lavada va agiada ui. Lavada va agiada barbarenkaamu. asal oed ui. we. Tan agiata agi. Taklava. Taklava ui. Agiata ui. Agiata ui. Agiata ui. Agiata ui. Agiata ui. Agiata ui. Agiata ui. Agiata ui. اسمعوا وضع اهل ولاه امور لولاه امور المسلمين بدك ارمها مسلمين تمرخا ا امام كمسلمين ت اي بدك اسغ مدقعاي امارديس ان لعبئه وحويا وا الدنيا مره و يريد اسغ تقوى واسعله الدنيا والاخره دا عدو لا تلو مور كلا دعيانا واسعادة الدوية الدوية اللي بان مال ها دان دطول هاين امام ايا شعر كتبهي سابرتو اح شان تشيه اهو اوين واح ويا دين توار دي ايدو اح دينت ايا نفتا ايا مالك ايا ارتي ايا عقل اي. واح ويا نكليات كاس خمسادة اللي لهادو واح دينت ايا نفتا مالكا aqliiga iyo irdiga shan toro mid waardiyay ismeeyda majirto haddu san jirin imaam iyashaa ka dambeeyo jirin karto waxa masaraxa ay ku hagaagto nolosha wa wa markii imam jirro iyo ummada asagu magacaawday iyashaa ka dambeeyay oo qofkii diinta ku xad وامر بحيناه وليا هله سو قبطو هله قتابو هله حقوقك الله مرسيو شعركي فلويه او قبطي قاد كو حدب نافتيسا ويراه له سو قبطو عقوباه لهله مرسيو شارجو قبو هله ديرو قفو ديلاي داعن كغيو هله غويو اي له مرسيو او قبطي مالك كو حدباي ويراه له سو قبطو او حقوقه سو شرعي وبهافهم طبم مصالح الاباد في معاشه وهاويان باعه دا سو مارخا المسلمين تلا ديهو ايي كو ههغاغيدان نولاشبن اادن نولاشبن انا كنتاسيفه رالي وهاويان ماف اسكداييه طريقه قشن قفسنا امم بدل انك ظهورك ترى هدان لهلين مارخ يض ما جيرتو شعبكو وها هدان كلا دبن ما جيرين وح نولله او جيريده ما جيرتو فصالحهم يما كفوا وبهاء يصينون على اظهار دينهم وضاعه ربه ضاع مدخرات لا بيقوا اينا تطقوا كما يستن دين اسلامكم اني كرنكم تمعي الى جهاد كي امر امركم امرنا ولا ادعه ولا ييله ما بيد ظالم ان الناس لا يصلحهم الا امام بر ummatu batmarqi kart arimadu inay ku hala ku hagaagan illa imam in lahermahani ama hanu go barri ama feechiranu imam in laheru waxa weeyo ummat damadde e karto masarixdoodu inay hagaabto illa imam in laheru hadan imam lehelin ummatas masarixdoodu waa ama mid feechiranu laakin imam laan la mid la قول الله كان يتكبارك آه يتكبارك آه يتكبارك آه بحاد إن كان فاكرا عذب المؤمن فيه ربه فاكرا باتك عم تيد وضعه باتك قبل الظلم كدلا وحوين لالوش مركة قبل قابانا وفاكرا لكن أمني ياتيرو ودوينكم مقعونا خوفك نتتيس مهدد معاهم وحوين إلهي يسكع عبده الخوف المؤمنك أمني جاسبوت ay u ilaahi fuus everyday ah am digas good ay u ilaahi ku aabada no. qofka baarriga laakiin haddi kaleefo baarriga fajir mar haddu mid faa'an iyo qofka midna ma loola ka mar hadan wadoolinku go'aan nafto ayse amina haayeen mar hadan maal ku amina haayeen mar haddi irdi amina haano qadaha la kubsanayo waxa ween khalas kumadu dhamaad arina laga wa oo ku minsan oo hatta kan farijka elektrikise oo oogaya wa midan ee hadduusan kuuen ogeyn hatta wax qiimaha badan malayn koobi da hasan al basri umrada hawle sheegaya hum yaloona min umurina khamsan ايد ذاك تكريه هذيك الاشان اللي دو داعي ولا كانت تكون ايد حتى المسلمة تقول كرو هذان ايمان جليل وا وباركتم صدق ايدود صدق ما وشفحت والثغور فريمه ايد فسياده اغا او المسلمين تر اسغا وارديينه او قالده كا وارديينه والحدود قاع مها اسغا جوينا مركاسر والله لا يستقيم الدين الا به الهن كو دارت ان دينتو توسماكري الا امام الله هلام ما هاني او ايم الله هرو وان جاروا ظلموا تبران حنا قوبن كو جائرين وظالمين إنتي هكاكيانا واللهي كوينو كبضان إنتي فسهاديني حالي فسهاد كدو وقفنة كدرق حران وهال حد لكن كورا تمنكم وظالم هم دلو سيديح داي أمد تمنكم وظالم إلا وكما دا دايين أمد ظالمين سوضو تمنكم وصوما هال ديلة رئيما ماتشلو ظالم كسا أمد خلح بحصا متول بوانة دل وانا باعا وانا دل لكن وهال ظالم كده ومسلم مسلمان على الله يقول هال � واعود الى واهبل يهبل واهول خيران واهبل يهبل مالك او قاتنا وما هير دي ما نيبس مركا انتا اوفساحدنا واكا بضان انتو هاجين انتو هاجين يكبر مركا نبي قال صلى الله عليه وسلم دردارا كيسوا تردارا جامعا ولذا سي الدراد ايو نبي صلى الله عليه وسلم اسمع وابذ وان ظهر وان ضرب ظهرك واخذ مالك في ما بغضت ليه اضيع الفيل واحد يسعى على مسلم ها دور رب قبرك ها غناعو مالك انا ها تاك اي واه انات مقشوكيسو عبد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم فيه واحد ظالمه و بطك طركك ديله تا مالكينا قادنا اي قرتنا قادنا لكن وا مسلم اه وانتم مسلمين تاثر فيده وحوين ادونا مهاجير كره اخرنا مهاجير كرطه هدان امم امام رهين مدهكر ما بيقى صلى الله عليه الضردارا كاس شامع ايو الضردار منه اوصيتم احنين الضردار الله والصمع والضاعام وان تأمرا عليكم اذن لكن مثلا مهيما واحد لقوة داعياء والضاعضة واحد معصية هين هدوه امرو شيء معصية اول بارب هذا الدور انا ساتر هذا شيء معصية مركو امرو هدوه مسلمي وحايل هذا المعصية اسكاية لما لكن انتكاليوه اقرح هالك هاسي معصيهم يعني اذا ما هنالكو قاعد هادوها المعصي عمر اه معصي ده كاي يلمان مرحب هؤوه هادوه هادوه يلم اي لاب حالا ما صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة وقل اي هي انما ضاعطوا بالمحروف وارضاعب الليني شيجا اي اوليلي مرحبا مسلمين تاديحا واشيجا واناك اي معاصي قفنا اللي بمعضيحه. لا ضاعط في معصيات الله اه لا ضاعط المخلوق في معصيات الخالق اه و احد اله لرجاع سنه مخلوق لو ما ابداعه هو الوهاب الادي كريم ابل وهادي كريم واه وين دد قد قشرعه تري هل الاديعو ما سنو ما ابداعه اه هو الوهاب ابل الادي زوجات ين زوجات كو ويا زوقت زوقت وليه ابيعه امام كشاعر في له ابيعه بدوينه علماء ان ابيعه لكن شنتوده مد محصول ابيعه اه باع على واحد لو ابيعه وا شي جام سيامين فتاي ما في امران وحلالتان لا ييرمن خا ييلى حق الله وحول حق الله ايا وحول بكوين مر مهم ايرا wa in taannara amir hayrin nqodah turaba aleekum korki macdu tooidaha qabala ku baray abdiga soo habashiyo oo habasha oo dadhiis muddo sabiif oo timtiisu waxa weeyaan ay la laabantay xataa waxa weynaa dharashaha laysku jiray waxa weeyaan dhankaano dhano habashada iyo soodaaniya waxaan dhandhankaanu dhama laysku bidici oo quraays ay iskale wax ween imaamnimada oo xaq u leeyahay laba qof annama waxa yiraahdeen marka uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam wa anta mar'a alaykum abdun ma'naayidan maahan wahuu intaqrir oo uu nabigu suuga yuleeyahay haduu adoon noqoto amir adeeqa oo haddii ka abdoonka ah ee asag yahay la leeyo نبيك هذا الذي يسأل الله عليه الصلاة والله عليه وسلم من بنى مسجدًا ولو كمفحصي قضى قد كي مساجد الهي قوم بصدبور لبديد ما الله قد لقى بنى الله له بيته في الحمد الهي حمد جره و قدسه حضور ربق مساجده قوم بسيح الله أكاده نبدو أما الشمبرت ماشا يكشف وحايا لو بصوية الشمبرت ماشا يكشف مساجد من نقاك الهالقه فماته كاكره لكن وحايا هو مثل wa abkayn arinta la akaynayo ee macneedu ma ahan abdoona noqonaayo amiir taas weeyradee qaraa xeerama maaya uumaad ku kor hamaaya taqayul ahwaal arimuhu say isku bedeli doona ilaahay xaaladu marka dambeen tafsii baa gaarto in abdo noqdo waxa ween aan abduun ka yeedinta midna hagaagayin wey fa innow shan iyo man ya istuf kin naaraada min kubidinka haala uu in ka mid yahay fa sayaraa ikhtilaafan kaseera marka isku qabanaydo fa sayaraa ikhtilaafan midigeyta haye la hada ilaa farabadan marka iskhilaaf kaas ummadu sheegay sallallahu alayhi wasallam siduu sheegay ayay u dhacday siduu sheegay ayay u dhacday taasna ma bidii ilaahi iluu yahay oo loo waxyoodo oo sanfaxyi ku hadlay inay ku tuseydaa haddana ma bidii qulur ka dhacay markuu sheegay ahmaadtiu خلفيالكي دريقه دوده خلفيالكي الراشدين هنو سنين المهديين الى هنو نيي marka daragtan istilafka oo ka farqaa aad aragto dowadis wax kale maah dowadis maahana inaa karriyad do balkan u taqbal hisbiga amiro arku aanu ma ronayay gun ceeday leeyihin balkan hisbiga ma u gal aragta ayaguna ceed kale leeyihin wareeg maaca dowadis waxay tahay kitab kale yeesoma وكا تصدريقه بالبعده طريقه بالبعده وطريقه تكرر ادين احزاب تا الى قواحنا دخلوا الهنوميه اكن هذه هنوك واحد تكرر به كتاق الله بارو ثم ما مالو بارو فدقن كرغا ابو ساه سانتو كو دغنته ودلهي كره كلنته وتا تصدريقه بالبعده هابط كو احري ا شلايكو هبلوا او كاتجي كو هبلوا شلا ناها وكب ضحي ما انت نوا اورهبل كسي تك ملي بلا لاغي سي شيغي تغي فاركا ودال ما النبي وخد بدباددو تاهي سنن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يو سنن الخلافه الراشدين وابو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب اجماع وركتمامي ابن تقيق الإيد شريحي سهل كان حديث كماركو الشريحي إني أفر تاسجيه خلفاء الراشدين ماركة تاسجيه وحي قلتو سيداء خلفاء الراشدين إني تهي سنة يوضو سنة مترعة سنة الله رعيو سنة يوضو وسنة مترعة ما بقى أمره صلى الله عليه وسلم لكن شرطي وحاة إني سنسون مذيق الله فيه حيلا أيقونا بقى لمتماها وبيع كرتا مدكا ميدو إلو قفو إلو أصيبانا وقبلان لمتماها انتي مر لمد معها وانا صدا صدا, صدا ولا تعاملين لكن مسألة هدان آياتكو سؤالورين اما انحديثكو سؤالورين اوووح دليلو كالله هاين واو يمقق لقاها يا سنة الخلافة وكاشدير ايقال الرعا ايقال الرعا ايقال الرعا ايقال الرعا مركتها سنوة مهم عضو قلينة عليها سنة بالنواجد جوساها طنباكو قلينة جوساها طنباكو قلينة وح الله إلا سوى قلافه haddii aqeedtahay haddii ilaahay raaxay haddii qaul tahay tahay siil taay daman ilaa halkaas oo eriye bareeqi saxaabada fahamtii saxaabada wadaf quraanka markuu soo dagaayay joogay ayaga quraanka u fahmi badan waardadi saxaabada ayaga dadka ugu fahmi og diinta markay siday u fahmeen xataa macnihiisa xadiithka macnihiisa siday u fahmeen oo sida iyagu u dabqan way loo dabqan sidaas سيداس <سؤال> ايه واكيب كيئة او قفكستو مسلن او واكيب كيئة عبدو عليها صندق در بنواجيدي جو سعدامي كيئة الراشدين قولفادي هنوسنايين المهديين اي لهم ليه او اللا هنونيوي معنى هن اللا هنونيوي المهديين اي لهم ليه تاسوكالي سفة كعشفة ليرادا احتراز ملع بحايا لي قفكستو راشد المهدي قفكستو راشد او هنوسا اه الا دهل لهولن مهر سناديني ماركا سيفا كاشيفا لاير اما اكيد اها الله هلول يي جو ساب داكو قانونا وحا وين نواجدك وحا ليرا دا اخر الاضرار جو ساه هو او دمباي ليرا دا تا سنو وحا وين كنايا كن عين شدتي تنص في ابد الوقت سنه ودوي ما هي لشيء دا اللي فينا نصو في حكره صما وشيء اذن اقو هايدو معني دا وحويا المركه استخلاف ارقطان شنو نبي النبغه يقول فاو فاشدين سي ارق قفص مرتب بالله عليكم في الطريق شنو عليا ماهو واحد ابي وكسو غاتك ودغ مركه الاستخلاف او انت دا وحياك تا سوغاتك ودغ ما مركه الاستخلاف وحتردا شيغان الله يو كاييدي رسول كخي يو كاييدي صلى الله وإياكم ومحدثات الأمور إذن كيا وحانينن كر ديغيا أريمها قبال لا سو دغليسيي أريمها قبال لا كيناي ايانن كغ كي ديغيا آه تحذير ألي الله ليرادا أرينتا سو قري وانينن ديغياوي وحاذركم وانينن ديغياوي ساس أمور الدنيا وأمور الدين umuru dunyaa arimaha adduyada waxa weeyaan wixii gala laga keenay hadbay san khilaafii shariicada waxa weeyaan dhibaato mare kaliya waxa fiidina hadbay shay iska cusub yahay adduyada waxa la fiirinana ma yuudi waxa uu gaarsiinayo ma dhibaatu keenay shay gaano masxuuxu keenay en wane dhibaato uu keenay qas haram haa waxa laga keenay marka asa waxa washington iyo lantayaala wax weyn guriga kasto muslimin la galiya haaran weey haaran weey guriga ninka soo digayna inta duush u saaray iri waxa weeyaan macallimiinta wax ka ya weerada wiil weeyahoodii nafaaro ta zinada kabarta qanrada kabarta heesaha kabarta ayartoyda kabarta saqajaanimada dun ee duun ka halka kabarta ninka inta macaan ka soo kiree guriga u badenta khaaimi badke ilaahay masuulka wada gaaqiya khaaim weey ta marka waa inuu oogaado inuu ilaahay hortaga isagu khaahin محادثه و هي وناكهنا هو عشريه الله له قد كو سميت سكره اه تليفون ما قاره كار خير تليفونك كا سيت نو ولؤ ادي, سكرة, أدي سكره لكن يا ببر يا ببر وها ببر لكن باه خاص شتي سببان 900000 خير ما مباله اه مباله خير اه وح خيره ليه ما سو ما جيتي افر الى واتن صحوا لكن موباييل كان قفكو خبيث الدوي هنا قمصي واديك سكره فدوكلنا وراق اديك سكره بقلكي سغاشن امده وناق اديك ستا بان الموبايل اه تطق القوه ده حريريه وقاس سميتك مركا وي هي وراق غارسيه واه وين واه ما كثر الضاروه على نفسه فهو وي هي دبتي سدتي سدتي سو بدن يحي وحرام قائدا وسطا وقصاصه وي هي دبتي سو بدن وحلال سما دكريا وحا سو غري وحا ويان ارمها دينك وخكته او دينتا غداه لا سو ترينت وكتي صلى الله عليه وسلم وانا حرام ما جرى وخ دينتا غداه لا سو در خير فاتر دو الله عليه وسلم فان كل بدعه ضلاله بيتقمن ت وبارى بيت اودن وابابي النبي محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام قديم بابي محمدي بيت اودن وابابي حقق مسلمه واجيبوا واجيبوا حققوا انو بيت اودن وابابي سوما ما, ما سوا امكاد كاد بين كطرن رانو مايا بين عاده قبل وا واجب غلبنا وا سُنن غلبنا واكرهيه غلبنا وا مباح غلبنا وا حرام شنا قايبين احكام هذا الكاسو مطوصم ولذلك سيد رد حفاظ المسلمين حديث كان وحي قط المؤمن إلوية هي كلية ما هم مسألة يلا من مسألة وقاعدة جودة الحافظ من مباركة بالحنبالي حديث كما مركو الشرح يوحو يري فقوله صلى الله عليه وسلم كل برعة دلالة هذا الكاس ما فيبو يري برعة وطن واب بابي من كوامع الكريم وعيكا مبتغي كوامع الكريم كإلهي نبي محمد سيه هذا توالد المعاني الضبابان كل منيا او الهي ذلك الذي كميدي فاسو كميدي لا يخرج عنه شيء هل شيء او كبخيا ما يجري هل شيء لا نهيه لكن ضلال ما ما يجري هل شيء كما بخيت بدع ود وابابي ومهم هذاك تفهم رجع شان اول الحكم كقولي مركا هو أصل اصل عظيم من اصول الدين هذا اسما بغو واصل وين واصول الدين تكمت وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم ما احداث في أمرنا ما ليس منه فهو الرد وعنى هذا الكارن والأجيه هذا الكارن نبيك صلى الله عليه وسلم قوله لي طف كي كل صدرة عن رنك ندينة واحدة كمدهين فهو أي المحدث وحده صدرة رد المردود ومد للردينة سيداسي ويهي قاسي لمده فكل من احداث شيئا ونصره إلى الدين لكي يقصد ست... او هو سو ديرسييه كد ندينته النسبيه ولم يكن له اثر من الدين ان الدين ترى وخاص اصل كلها يرجعه الى الله لاطو او دليل عامه توسا او ممكنه او سو غلين دليل خاص توسانه ما فهو الضلاله وباوي والدين بري من دين بري كوا سواء وحا اسكميداه في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الاقوال الظاهرة والباطنه وخاصكم مدع وويان ان لا سو دريسيو مسائل عقيده وضلل وحا لم مد اعمال ان هي طيب وضلل وحا لم مد اقوال موقفه مد قسن ضمان وضلل قائد كلي وي حل وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني سذا سوتر توير اسقم قائد كلي وي يقول في بارقه في حديث كان شرحه وقائد او كلي و الحافظ الرجل الحافظ ابن marka حديث كان hadiidkan oo ay wax cuska sadaxiya tabmaade safaalaha 200 200 qonto iyo afa kitab al-i'tisam babka babul iqtidaa bi sunan rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam hadiidkan kuma yeelan muftah en bukhari sharxu ku keen sharxu ku keen hadiidkan hadiidku ma kan bukhari kuma تاسع تاسع استغفر الله ما هذه المساله يلا بين المساله وقاعده بودوي وقاعده شرعي ضمان الدين اذا غلا لو سو درا واضلال واحد تصدق الدين اذا غلا لو سو دليل ان ما يمخص مثلهين في الضلال marka taas si la faane aay madawada aad bay shaqo sanan tami labsi biso igtibaad sirad mustaqim siras wakalu wadeey xalqaad shoukaane leftirkiisu siras wakalu wadeey nail nail awdarka iyo qeyrkood marka we misele muhiim idan maxal looga jawaabaya an qaulka Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an oo ku yaala waxa weeyaan أمر camal muqtabal khilafada uu qabtay tokka qof qof afar tubejiri qarchama ay u tukejireen koox koox loo kala tubejin inta hal imaam isku ugu keenay uirtuj u baynu ka ah ay isku keenay marka suurtuuji fadankii banaayay go tukereeyuntagaal kooda ka yimid u yiri naxmata al bid'atu hadith qalaalat bid'atana afi'an ma haa qaul kale naxma هاللوغة شوابة لما تشوابت أيها اللوغة الحافظ النورة الحمد كان من علوم وحكم كصيدانوي وهو يلي ما وقع من كلام السلف من استخصان بعض البدع اما وحيالها قدعي هذا الله سلفك وقعه بدع قبل كمده إني ونكسدين فإنما ذلك البدع اللقوية لا شرعية تاسوك البدع اللقوية ألا ليه البدع شرعية ما بحيال البدع اللقعها وشيل الله بالله رساسة اللقاء ها. إلهي وإنه سبحانه وتعلم كلس كثير من يواجه السماوات والله إلي اليالك الي اليالك ساكه بالله بي. نبي محمد محايا قال له ما دام الرسل كوريدي قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل والرسل شعره مبى الله وكما هور ريه إلا شي كباللو كان هذا هذا بدع اللقاء مركا أنا رويحو تشالهو لأيهاي وعوين فدع اللقاء ها. إلا أيام ايضا ان شماعهم واحدة اللي قدوا كان عمر بالله لكن شرعيحان المجدو اه سيري وعجري فمن ذلك هذا الكاسوحة كميدة عن شرعيحان المجدو لقاحان المجدو قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيانة رمضان على ايمان واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك فقال نعمة البيعة هذه تاسا كمين. تاسو تلاتو وحويا وقعهام بالله الا السجنة مركز بالله اما الشرعه الله صدت بخاري مسلم يقول تالله ندي من حمد الترويح التوتيي بخاري مسلم يقول تالله اه كفكسو مسلم الدين تقية عودي فيدي السجنة التوتيي مساجد كو هبين كو تكده مكاسي كو حرتين ويال التوتيي هبين كو لبعب كو حرتين ويال تكده هبين كيسة تحضر اما أفراد مساجدات وقادوا نارجي رأي صوبة حديد صلى الله عليه وسلم صباح دي صبح wuxuu u dhalawo erkayna isugu yidheen waxa ay diiday inaan saabaxo waxan ka cabsadaa in la riku waajib yahay al-jamaadahan ku tukan haddauna adawdu wayda macan ceerteebe ayan kaga daan guriga ku tukan salaad waxa waajib badan tan guriga lagu tukan ila hal imam ilu tukadu oo hal inantuu nabiga muhammeda saney bukhari iyo sunnatu markaa lama dhin karbi waxa ay laakiin nabiga markaas uu joojiyay maxay la maani caatan ilaa guddi deeyel oo waan mehe u kaafay luugatiyo حتى سو شيء مكه ماريه هدو سولاي سناد ينوري سناد ينوري شرع انكه مبدئ اكتر ما ان قف مسلمه او دينته قن ولي يرادو تراويح دا جماعه انو تيرو امام واحده و بيح ما مدح حبلت توتي صلى الله عليه باكو امثله باس حافظي نوريكيب كانوا يقول شيئا وثنوكوية لأثر كانوا هو صابت ضباقات الكبرى لابن سعد ويقول عمر إن كانت هذه البدعة فنعمة البدعة خديتنا البدعة أهلها البدعة وافعمالها هذه البدعة يعنيه ما نقوله وإحنا ندب سبيل إلا الترويحة ما بقى إمام واحدة كنت في يصومه خديتنا البدعة أهلها البدعة مركز ما هي فمعنى النقطة قل كان للرحمن ولد فأنا أولي الآجدين معنى هذا أولد المياه ماذا؟ في القرآن قول إن كان للرحمن هذا الله الرحمن كأوصبنا له أولد عبروه فأنا أولي الآجدين أنا أقوه رأي له إنتا عادن ولده صلى الله ولد عليه ملك تنوى ثلاثه كلاته إن كانت هذه البدعة هذي كان البدعة هالي غير فنقمت البدعة هل تنوى هو أحمل لكن البدعة يصنع هيني إذن وعداته وكي أعمى ومعون نقضي بالاما هن تراويح انت مع واحد سا سو مول شو بهدينا وسوشو سدوا و فيعوا طاف مثل على محل لوجا جواب محل لوجا جواب الله عليه وسلم اومن يري من سنن حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه تطقي وحاويه سمه جيره ay kerkeeduleya ilaam iyo qof alla qofkii ugu dayda ajarkeed ilaatiyana laga geero ayadoo asaga ajarkiisii waxa laga limana u yinade qaatuba han orher mubarak nabigu gurigu galay salaalahu wa sallam waxa ka soo nabigu wax wax wax wax Niraa pataka ku ku qirki shat lac aqo qanti kaadi weeydeen nin ansariyo qasoodi badci markaas waxa la madga hortiisa la buuro fiir lac iyo feeshin markaas anaga wajigiisay farxay taasi naxa ku tusaalaya markay dibaaca baxdo dad muslimina Marka istaaga hadlo ninki nabiyyu markaas wuu yiri man sana fil islami sumatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil ila akhirin ninkaas ugu horeeyay waxa nabigu oo sababul wurud qat'ul dukhul ila ku asaga ugu horeeyay marka ninkaas aan feerina mar sunan nabiga laga bartay oo ku dhaqmo وما سيء دين أسوه جديد تاسع لي فرق فينه ما ديك إستاغي او صدق هذا بوضي ماركا صدق به انتو ما دين ما ديك الليك سوء قاريا ماركا صدق كرو باللابك ماركا صيء وغطا يدين ما سوى عطا صومة ماركا محملات غطا فاليك أقلصت لي وقوى إستاغ إذًا من سنة في نافلة سنّة حسنة تأسس أعظم معني ود حيث هي شيء سما قفكي قدق ما قف ق قدير تأسس إبد عقب كي لي مدمه و شيء يركو عبدينها حديث سبب ورود كيص عطاريا في الحديث مالك سوويا سووجهدي ليس طلباتنا سنة حسنة ما بئد حسنة فهو كل بدعة ضلال مركا اللبه ده ساكو عدينه ده جواب تلقو جواب ايه و جواب وحوين كالضوء الشمسي فرحل سيده بحط مركا الحديث تان و بالعادة كده دهانا سيدا عشانه و قاعدة كلية وي فرانا وأوسو عمرنا الحديث فيما نحدث في عمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكي منه دقيق اليديري هذا, هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين و قاعدة قود و قواعدة دين تكملها ومن كوانع الكلمة كميدة يعني نبي صلى الله عليه وسلم هذا سواء مهم مسألة مهم أه. وهل كان شيء محمد صالح عسيمين وشرحا هو كان وحيا عن ظلمرن وحيا عن كب ظلمرن ما داما أي مهم شيء محمد صالح عسيمين مركوا شرحا يور تفرق إيا بداع دا إيا فرقوين كإسكايل تفرق عركتان إياكم ومحدثات الأمور مرحبا تفرق أراجتهم عنه يريد إنه من يعش منكم فصيرك تلافا كثيرا فعليكم بالسنة والسنة الخلفاء في هاشيبين ويريد صالح عتيمين أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة أمة بحطي حسبيال يأروركو بطام فلا تنطمي إلى حزبي أرور هؤوني سباشا يا أبو أعطيك أرور اسكد أرور ربضان أبوكو متن هؤوني سباشا يا أبو فهذه النبي ميوه يرى مد كبيرا مد كي إني لطي عنابا فأعبوا في السيردان كان حقا إني لدو كاسكو عرارا نبي ميوه حديث كبخاريك نبي وطوي دي مركز فرق عراجتو اعتزل تلك الفرق كلها اعتزل تلك الفرق كلها فرقوه ينك عراج ولو أنت عبا بأسل الشيء حتى جيت تركي سبقلي إلا أنه فرقوه معراج أدو جيت تركي دكو بدي لأسل فرقوه ينك عراج نبي محمد عليه الصلاه والسلام كوورنا وقولوا مركه هذا الحزبيه أي بطان ابو مدهوم سبشغان مخاير اي فقط ظهرت وهم قطي طوائف من قديم الزمان وقت هري عرفا برن مثل الخواج سيده خوالي توقله والنتزيله سيده النتزيره وكله والجهبيه سيده الجهبيه وكله والرافضه ثم ظهرت وحا كذب سو بخرى اخيرا هذا ابو الدنبين. إخوانيون إخوان المسلمين أصابحان والسلفيون سلفيون أصابحان والتبليقيون تبليقيين أصابحان إيه ومعش به ذلك أرفض الله متكوي وحاصران هذا يصيح عين أيقون هذا يصيح عين مركزه إلي هذه الفرة دمان أرفضه آشاق ناية وأنصار الشاق ناية على اليساري بلحدة أطور بلحدة وحدة لفبين الله أطورة طوما الشيطان كما كان السلم أريد عمروف لا اروحوا انا عم حط صا شيق معي حق في الحياه بنقبل الاطو وعليكم بالامان هرو صحيح هل اولاد وهو ما ارشد اليه النبي طريقه وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ان في دون كان كاتب نو فرع انصصم او ان نحن طولكي سي قادن عليكم بسنه وصنه الخلفاء الراشدين ولا شك مساله مهمه وهل كسمت شي شك sababto ah wax aad xir karto in la yiraahdo oo haddii sirti in la raacmo ayan waajib ahayn waa inaad kala fahantay inaad sahabbadii faadud sahabbadii salafii shayda sahabbadii salafii taqiyati sumaaha ay urur salafiyina ina faadalahayta urur salafiyina ina saala wadara ah laakin sahabbadiina saacada waa waajib in salafii raacda ha lawlaas mas'uul kala sharxa macaafire wuhiro wala shaka waxan shaki ku jirin anal اين يكون المذهب المذهب قولون النقض مذهب السلف مذهب السلف واوجب تصدق التوبي او دين تبع يقين ضمان الى التطهير واوجب التاي الى راعن مدرك الصحابه تابعيه السلف على اصحابها تابعيه أطبع التابعين وصحب لي قرني ومنذ وقفه ومقاطعه ايس الله عليه ضمان كو, كو لا الى إلى والانتماء الى حزب معين يسمى السلفيين ما يعي إن الله نسمى الشيخ تقوله قارعا وصل فيه لدى مية كاسو واتب ما آه. كاسو واتب ما هنه وحوه ينكاس كفهو وحوه واتب كوامحي إنا تراعبوه سليفك صحابة بي تابعيالك كاسو يميت الواتب كاسو ماركا سيرو والواتب وحوه واتب أن تكون الأمة الإسلامية أمة الإسلامية إنا يكسو ناطو أن تكون إنا النقطة بي. الأمة الإسلامية مذهبوها مذهب الصلاة في الصالح ماذهب كيز اينو النقض ماذهب كيز تلفو سار وكيبتص للتحزميه ان الحزب اينو النقض الى ما يسمه السلفيون ان الحزب اينو النقضان السلفيين مايا ذلك واجب ما فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون ورواحد الى الله اي يساءك قلبي طريق السلف ماذهب السلف يا كوه السلفيين لي دا وريساءك قلبي لا ما دا اه وحاويان اورو دسان اي كوها waa weyn barayo inkisbi yalka qara ee wala iyo bar aan ilaah taabtiisku isnaayn tuwata waa weyn kaashara fiin la leeyda manhaji salaf manhaji salaf la leeyda soomaacid la wadax weyn iska ka asmay oo la wadax taa wal matlubu shay adiga marka laga rabo labadii haba kala garabtay oo xisbi goori oo salafiyin iyo manhaji salafada مدع ديك اللي جاءت دوني وإتباعي السلف قفك المسلم كواتف يكوت في الدينة إنه سنور رأيسي وصاق الرب واتف عينه يكوت وحاواتف كواتف يمور رأيسي هذا السلف أفاهمي واتف صاق الرب وإذا سهلت رأي دا شاق الإسلام متامي وكوت المعامل قفك وقرآنك أفصر في وموافق قالوا مبنانا وإن الله رأيسي السلف وفرض عين وحكا لكم مبنانا بل ويحو صنقل يا مراد بلنكوئي الالياه وحو ايان امام المصاصرير المتشارير الطابري تفسير كأن له هين صحابيه التاريهان انو سصحي. او قلاف كور تفسير كيس كي اخوك ايان امرقص مركوات وحا اه اتباعو مذهبي السلف ايان مقعه قفكو السلفين انو مقعه حسبه هانو اسكيب دواباراني وحي طايف شيغانو عدي لكن ما جعل السلفيون شرعه عاما بالنهاية اتفاقه كسره رشيك الله سلامه بالنهاية مجموع الفتاوه مسلمين طعنان انه يسكنوا اتفاقين لكن وحال الشيكا يوحى وينقصوا انه نصب الشيكتو مرهب كي سلفوا اه انقوه نصب الشيكتو مرهب كاسوي اما طوح انه ما مياه كاسوي الضلاب <تصفيق> مركاسون غيرين الا ان الاخوة السلفيين لكن ولا لها السلفيين هم اقرب الفرق الى الاصواق اتنافر فريقا ايغا غدوو حق مرت فريقا اي فريقا اي فريقا ليرا ايغا غدوو مرت يسود ولكن مشكلتهم بلاياده ايغا حيثه تا كغيرهم وار ربك البلاياده حيثه تا هذه الفرق عرفضا قبل كميد يضللوا بعضه ويقولوا قبل كميد يضللوا بعضك طبعا تكون بعد ما كحد منها وشرب وشيابين ورسائل عليه طلب طلبك wa yu biddihu bid anawa qatub minna wa yu fasiquhu fasiq bi ma na wudhu sara bal la yada sa yagina haysatu ha shi qutafudu dira ya kana wa daba wa nahnu naga hadan ahli sunnah inay laa numkiru heda diini mayno qabti bi xuray bi xuray leeyo qabti fasiq ay fasiq leeyo qabti waha weye oh la tuwa wa maku muday oo waama wax la diidaa waa baqir qafan mutmain oo muslima ina taro bi'ur qafan mutmain oo muslima ina taro kaasu qafan mutmain oo ku faasa wa mid baqir ga ama mid baqta wa wac in si guud in loo cadeeyo walaa amal kaas waa balaa amal kaas waa balaa laakin hattaa sikli illa inla man, wal ajena ajena. Lakin waamhaj, wa banad laakin midawdiida wa maxay wa mid baqiiga oo qafan mudnay dusha laga saaray ha haday wuxuuri wa annahu laa munkiru hada ila kaan mustahiqi ah haday mudayhi laakin waxaan diidaynaa in lagu bid adan soo baxday dariiqada wuxuu ahaa in la oo on tuli olereeqi taaf kale sunnada na ku kala baxan waxa bidcada iyo waxa sunnada saasaalaba roo laakin qofaa dunta beel fariisto oo kan kala taaqada kala bax yiisireedo oo leere hebel hebel duu kala galay hebel hebel la booday waxa waxa soo kordhimay ha wax soo kordhimay ha wa laa ku beer haa ku beer oo saayirafaram ayu halkaas ku sheegay oo inta siirtaa halka feema hada وحادي اكرتا قفك في البدعاء كوهاد الله أو سنسبت بدعو لها هذا هو كوهاد الله وانا تعلق لي يا ولي وحادي اكرتا قفل كفر كوهاد الله أوسا كافر أهان وقولك إيا قائلك أي لبك ليه هذه اكرتا وقفك إلاحك الجدو كوكمتو بدعو لكم حتى البدعاء كوهاد الله كافرنا كوناكم حدو كفر يشرك كدعي حدو سنفل جدو كوكم وانا في ذا كتاب يسنضب عدين ايا يتابع يالك يضمان أي ماذا أهل السنة أكثر كون سوما تشيد ساسي وراتو سياء ومثال فيري بل قرما إلهي قفك النار بلن قابل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قفك رسولك قلافه قرما من بعد ما تبين له الهدى هلون كماركو أعطاري كد فيري قفك رسولك قفك النار تلوي لكن رسولك في السنة ومع أعطار كن مضمعك وغدا كوافك ومن يشاطق الرسولة من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم مركة جهنم الله بلان قادة وامك المخالفة فضعنا على علمه وما كان الله اللي يضل قوما بعد إذ هداهم إلى هيد ضد ضلال ومقر مركو حتى يبين الله ما يتقو إلا أي واحد ويهيد مركو الالح وعد يهورتا إلا واحد مارك الدريق ويسكو إلالي لها قربك الله عبدهيوه ويسكو إلالي بديده ماركا الله عليه الضلال وما كنا من العذبين حتى نبعث الرسول إلال رسول ذاتك إجادة أم عبدهي عن صوت ديرمضة كمية عدنه إلالي ونقفك الرسالة أم عبدهي عبده. سنة الأنساس أم عبده فهدث آذو فرابلان حدث كسحي المسلم كاكمده فينه من أيام ملع دلائم تدابد وطس صحيب وصارمت وصفر وص mal hada sawu choo gaadabtiisa kaloo geed host isu seed geed host isu seed geed host isu seed waqoon sirida gaadabta wa فرحاتي يا كبه الله تمرك يقول اللهم أنت أدي وأنا ربك إله وأداء الدون كيجي كي قال لي ما مطر فربي وأداء الدون قال لي ما قال لي ما تنقوه لكن ما قال ما قال لي هنا وحيوه أخضأ من شدة الفرح فرحاتي يا كبه الله ما قالوا ذلك حتى مدن باغي ربنا لا تأخذنا إن نصينا أو أخضأنا إله نوحيه القفص على سواء ينكيّريني قبض فيري التنكال من؟ ابو دنبري لكن ومن اها اغيرن عت من كاسو دردار اروتي سو لا دردار في البخاري ومسلم لقدوي كوتاه سو ماجيد مركزو دردار هي اود و ايبا معه اداب سنقف ادابنا الادابه مره markan been to la sahiga gube hort markaa sidaan tuma shide markay dooh noqdaan maalin dara il haba dunu saqab tibti ha kala vitbalmeesh laga soo saarila min kaxiri wixii aqeedey seen afiri wa inuu baaxdigi ka fa kala somal hada baaxdigi ma kuma waafugnu عدابة عدابة ما الله حدو اودو وصافي اليوم وذو العذاب عذاب فسنقفنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم كان لا فيس ام كان تعالى ادونكي وخان قال لكن لابد قائل لابد كافر معها. صح ما سما سو سريخ ما لابد قائل لابد كافر ما لكن لابد قول والله رك في او قف مسلم دي دي كريم بل اجماع كو سارري في السلك واه ويان ابن الحسن يوخذ مثال قف ده إن قائلك ان قائل كا يقول كلامه ما يكون انا او قف انت غاليمه كهدلو وهاتان تي كرو اسوين سنغال مثال مسلمين طدان waxay ku ijmaaxin قف كقران كمرق اخرينا hado harf ku dara sego ok harf asu sam kamira لكن تشهدي لي تلو كودو الداره مركا واه مساله بديهيه او قرانك ويه سننه و اجماع بتصيان انه ديكرتو قدكو انه كفر كوهمو سان كافر اه فا. كفر انت هنا وقت و ادوسن حججني كنت قالو نقر اه مره بافرتي الشرط للهلو افرتي ما عرفنا ميشا كبخر وها علمي يقست اه اغتيال اا واهويان تاويل فاشل قد افترت اثرها بين الحرف افترت مانعنا مشى كبحدو جهلي خطب اكره تاويل سائق افترت ولهو خلاص اغلوب بركاس اغلوب بركاس بركاس فرقت مثال مثلا ماركو أجيقفك إنا بيئك كفريكوان لا كافر نغمه بيدعيكوان لا يفتجع نما مثال لابا إمام هو ووين سوقا وعيودي الإمام النووي رحيمه الله كتاب كان أخيرنا شي خورد إيا إمام حافظ المحيشة أحرر عصن الإمام حافظ المحيشة للعسلان أولي حج البارقة كتاب بخاري وقشها كتاب فوقي مها بداعا لاباك إمام وحيقر عن مسائل مفتدع أولي ط والله يقاننا ووي رحمه الله شرحه مسلمه صفات الله مرتسكو يمد التاوير المرسيه مرتسكو يمد كل ويلي هي امام شافعي صفات الله الاولين فيري اسكدا ان لا قالسي حتى مبتدئ امام نووي لما دي واصن يلي ما حدحاي في لو دي واقو كان مبتدئ كتب سو قراي وها لو دي وياي واجتيهادي جس مشتيت كرهد دوغف هل اجر لي مرق قف هل اجر هل لي ملحاييكه اكتهلا صغيره اه واجتيها وانا دي هل اجر وها تنكله قف ظالم او كمر ما كتبتنا ووي ماجو ناسخ وي الى هيو بركاي كتبتيش شرقا ومقريبا ميل كسته او كتاب امام النووي مساجد في الرياض عندنا اللي هنا الى kaas waxa ay qutusayda ikhlas iyo nusli marka waxa la leeyahay aqdhaa rahimahu allah sidadaas ku gubta asagoo asagoo meel looga dhigay haddii midna faa'iido yar sababtaas xoraa ka sokay lakiin sir misal tasuuday ruugo kale misal untakeeno oo waxa weyn hadii untakeeno u leeyahay hadii kaana dib dinaaya dad kale ilaah arsh ka sareeyaan wana ijmaci salaf arsh muntasaray haydii hadis ruudina ما تشرو ثبت كانوا كنت معني عليه عشب كسري وانا صون نقل النص تفسير يا 188 اجماعنا لسون نقل كار ثبتي هل مثالنكم من فرنه امام يحيى اسماعيل بن يحيى المزري اسماعيل بن يحيى المسني شرح السونه وعرتقي امام شافه كتاب يشرح سننه اجماع كسون نقل عليه عشب كسري بذاتي فالakhir يعل على عشب في متي بذاتي و اجمعوا اخركو كاينو دا يضمن مقالات عن كتاب الصقري اولي اخركو اجماع العلماء سو متي كريم سبحان لا وما ذلك حافت ابن حجر ثلاثه وكف واحلاليه اجتهاد فاقضى لا مرض حديث صحيح ما هو شيما سوما اذا حكم الحاكم فتش بهذا فاصاب فله اجر واذا حكم فتش بهذا فاقضى فله اجر هل اجروا لا يعني وكف لكن لا قيمه لكن مصيبه مطلقه marka tiraba aaymadaas aan qaybayna musibo markaas ku dhacay musibo waa markaas markay ku dhacay ila ah wala ku aybsi dheer yahay wuxuu keenay ugu dambayn masaa'il kan daqiiqa waan adnuugu baranay oo aan ugu tagdegin walaa tahaawanu biqtiyab alurama asabiqina walahqiq ha hamanina oo ha foon bay sanina inad wax معايلا لأن ذيبة العالم ليس قتحة في الشخصي عالم مركز حمدته معهن الشخصيات دي سأمدعه وعضيه صدرته عن مركز وحكا الشيخ في العالم تان وحا إمانا ضد مضانا هو خبصا إليك الشكيان والسندي يتوحيدكي يقلبي واقعنا يأيك عرماء والمصيبة هو أي سندي فافا يدخل بعض. يا إلهي هورتي سمسول كنا قناع قديق وعالمك وحكا الشيخ قديق المسولية ديس قادنا إلهي مانت الله هورتو إنتا سوف قفق و آددو كفضنا إليه سمر سوف تشير ماركا تأتوا إن قفق إلهي و أعصدها تانقوا الضمبين وحويل إنكم ستجدون قوما يسلقون هذا المسلك المشيء وذلك إذا نوار أكبر بانتانو إلي قومك وحويا مريا وضلع سخن تيان صاشرني فعليكم بالنصحكم بالنصحين وحادي لازم تانقوا أننا استحايا ماركا داركتا مد كسي دين يحضلك المضى أننا استحايا أبنى الضي wa hada ka shaqayna lama wey Allah ku direy sabo disbey Allah ku direy isla wa fidnaysan wa fidnaysan waxa kale u madan shaqada diga marka waxa taa war wa fidnaysan tahay ilaahay kuma dirinta ha kuma dirin shaqadi Allah ku direeytanuma marka adu hadal aad qeyb badan weeyla kulli saf ku in daal ka inuu daalado waa muhiim wallahi subhanahu